بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا دققت في أنه هل هناك أثر شرعي يترتب على تعيين الثمن والمثمن أو تعيين البائع والمشتري أو لا أنا بقدر ما لاحظت لم أرى أثرا فقيا لذلك مثلا خيار المجلس البيعان بالخيار ما لا افترك وسأين كان مشتري وأين كان ضائف خيار الشرق لكل من جعل هذا الخيار كان بائعا أو مشتريا خيار تخلف الشرق نفس الشيء أي منهما كان له شعف صار تخلف إليه خيار الحيوان فقط الخيار الذي يمكن أن يقال أنه مخصوص بالمشتري خيار الحيوان على ما ورد في أغلب النصوص أن نخيار الحيوان للمشتري ووجدنا رواية وجدنا بعض الروايات أحدها واضح تمامية من ناحية السند اختصر على ذكر هذه الرواية التي هي واضحة تمامية من ناحية السند تدل على أن خيار الحيوان لصاحب الحيوان ما قيل للمشتري. الرواية ما يلي: صحيحه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترق هذا خيار المجلس الطرفين وصاحب الحيوان ثلاثة أيام الكافي مجلد خمسة باب الشاق والخيار في البيع الحديث الرابع صفحة مئة وسرعين بحسب ما عندي من طبعة الاخلي والوسائل المجلد الثامن عشر بحسب طبعة آل البيت باب ثلاثة من أبواب الخيار الحديث السادس صفحة عشر. نعم أكثر روايات الباب وردت عنوان المشتري. عن علي بن إبراهيم لاحظوا سنده في أعلى درجة الصح عن علي بن إبراهيم عن أبي عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكيف جميعا عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال سنعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترق وصاحب الحيوان ثلاث الموجود في الوسائل فيها هي النسخة لأنا فعلاً أمامي وهي نسخة الآل البيت يقول وصاحب الحيوان ثلاث أسأل ليش جاء مذكر فلمة ثلاث ما أعرف ولهذا أنا خرجت من الكافي هم أنا عادة أخرج روايات من الوسائل فقط إنما هذا خرجت من فسائل ثم خرجت من الكافيهم لأنه رأيت أن هو في الكافي يقول وصاحب الحيوان ثلاثة أيام ما يقول ثلاثة. ألك الحلم؟ المعنى واضح. نصف المشكلة أن الأفارش. المعنى واضح. نعم في مقابل ذلك أكثر الروايات الباب. قيدت خيار الحيوان بالمشتري هذه رواية الباب راجعوا وسائل نفسه في الحيوان كله شعق ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شعق أو لم يشترك صاحب الحيوان المشتري بالخيار لثلاثه أيام المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يتفق يفترق هذه الرواية هم من الروايات التي جعلت الخيار من الثلاثين المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان إلا أنني إنما حذفت هذه الرواية وسندها صحيح محمد بن الحسن بإصنابه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم سنده واضح عن أبي عبد الله إنما أنا تركت هذه الرواية فما استشهدت بها لأن هذه الرواية بها فاتمعنا غريب لم يفتبه الأصحاب ظاهر هذه الرواية المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان معنى أن البايع والمشتري ما قال كل منهما كان له حيوان ما قال لو كان قائل هالشكل كل منهما كان, كان متاعه حيوان قبل رأسه ما قال هالشكل يقول المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام هذا يعطي بظاهره معنى أنني حينما اشتريت حيوانا يكون لي ثلاثه ايام خيار ويكون لذاك هم الذي باع الحيوان عليه هم ثلاثه ايام خيار بينما هذا ما يختبئه الاصحاب فاما انه اول ونقول عن بالخيار يعني كل منهما الذي هو صاحب الحيوان الذي هو صار الحيوان اليه سواء كان بايعا او مشتريا إما أنه نفسر بها التفسير فهذا نصر شعاد قلناه وإما أنه لا آآ نقول آآ نأخذ بظاهره وظاهره لم نعمل به أحد ولهذا أنا قلت ما داعي استشهد بهذه الرواية فأنا استشرف بالرواية السادسة من رواية الباب خب في الرواية الرابعة في الحيوان كله شب و ثلاثة أيام للمشتري هذا هم خصه بالمشتري وهو بالخيار فيها اشتغى او لما اشتغى الخامسة ما الشب في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشتري السادس هو هذا اللي يقول صاحبه الله حيوان بالخيار أهدته البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برس أو نحو هذا وأهدته سنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيء خب هذا واضح أنه أهدته البيع في الرقيق ثلاثة أيام هذا عادة فمشتري سمعت يقول الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما ولأ الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظره فإذا مضى الثلاثة أيام فقد وجب الشرع هذا أنا الشيء أبدأ قوله أقول ما دمنا وجبنا رواية صحيحه السنة لا غبار عليها تعبر بصيغة صاحب الحيوان بالخيار بحيث مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه لو فرضنا صاحب الخيار صاحب الحيوان كان بائعا باع متاعا باع كتابا وكان الثمن الذي أخذ حيوان مخصص الإصلاق أن هذا له خيار نواجه الروايات الأخرى والتي هي الكثيرة والتي هي الغالبة والتي قيدت المشتري خب نحن لو كنا وقاعدت المفهوم نقول المشتري هو المفهوم اذا غير المشتري لا البائع إن كان هو الذي استلم الثمن والثمن كان حيواناً له ونجعل هذه معارضه معارضة وتلك طبعاً تتقدم على هذه بالأخصصيخ وتلك أخص لكنه قضية شاطية ما موجودة في المقام حتى نبني مثلاً بناء على كون القضية الشاطية ذات مفهوم وإنما مجرد وصف مفهوم الوصف خب ليس حج نعم في كثير من الأحيان رغم أن مفهوم الوصف ليس حج نحن نقول أنه مع وجود هذا قيد الوصف لا معنى للأخذ بإطلاق تلك الرواية لأن الوصف على الأقل يدل على نحو السلب الجزئي على نحو القضية الجزئية على أن هذا الوصف لا بد له دخل في الفقر ولو دخلا جزئيا ما لازم دخل كلي ما لازم نأخذ مفهوم بنحو القضية الكلية لأنه مو شرط حتى يدل على المفهوم بنحو القضية الكلية لكنه خب نحو الجزئية انتفاء الوصف لابد يوجب انتفاء الحكم وإن لا لكان ذكر الوصف لغوة منهبه من, من غرب أنه لكان ذكر الوصف لغوة هذه نكتة أنه حينما نحس بأن الحكم واحد وهما رغم انهما مثبتان مع ذلك نقيض المطلق هذه نكتة لكن هذه النقطة في خصوص المورد لا تجري وذلك لأنه يكفي إشباعا لنقطة ذكر الواصف ذكر الواصف في أكثر الروايات ذكر المشتري يكفي إشباعا لنقطة ذكر الواصف أنه غالبا صاحب الحيوان هو المشتري غالبا هشك فسفرضية أن الحيوان صار ثمنان وأن الشخص باع كتابه بحيوانين والكتاب كان هو المثمن والحيوان ثمنها خوة هذا فرضيه نادره وإنما فرض الغالب صاحب الحيوان والمشتري فممكن محتمل أنه إنما ذكر كلمة المشتري أو قيد المشتري أو وصف المشتري في تلك الروايات الكثيرة تنزيلا على المور الغالب وهذا المقدار كافي في أن لا يكون ذكر الوصف لغوان ما يعتبر ذكر الوصف عنه إذن لغوان إذن فتقييد اطلاق قوله صاحب الحيوان بالخيار بتلك الروايات مشكل فاذا تقبلوني فانتم علماء الامه انا اعرض النكته اختاروا حتى انا اقلدكم انتم اذا توافقون على هذه النكته إذن لم يبقى أنا ما مطلع على أثر شرعي يترتب على تشخيص بايع من نعم لا أضايق فيما قاله أستاذنا أو قاله السيد الخوي رحمه الله في أن يكون لدى افتراض. ان الشخصان احدهما هدفه المال والاخر هدفه المالية خلقوا في هذا المورد ذاك الذي هدفه المال يسمى بالمشتري وذاك الذي هدفه المالية يسمى بالبايع والبعض يقول من كان يعني صاحب المتاع هو البائع، وصاحب النقد الذي يدفع النقد هو المشتري. فس هذا هل نرجع إلى ذاكهم من باب أن المتاع عادة النظر إلى ذات المال في المتاع نرجع إلى ذاكهم أو لا هذا هم تفسير فليكن مثلا مو مهم يعني كل هذه فليكن او ذاك الذي يقول كاد نفت يعني اخر ايضا اظن بعض من شكه يقول اظن انه وارد في في كلمات الشيخ الأنصاري أظن إذا أنا من المشرك أنه من يكون تمليكه بال بالمطابقة وتملكه بالومن يقول بعثك هذا الكتاب بكذا تمليكه بالمطابقة بعثك بينما تملكه ويمل يملك فلان هذا بالضمن بع بالمقابل بعث بارقان بعثك هذا الكتاب بك هذا, هذا هو البائع واللي بالعكس هذا هو المشتري فليكن كلها كل كل واحد من هن كل توجيم هالقبيل واحد إلى ينتخب ما اضني مضايقه من لكن كما قلت لكم ما هو الاثر الشرعي في معرفه في تشخيص البايع من المشتري ثم انا عندي سؤال اطرحه واختم الحديث السؤال الذي اطرحه هو ان الذين قالوا ان البيعين اذا idak kasawa بايع المشتري baj, en mux sari maag. En de maag had hem en نظرهم الى المال او كلاهما نظرهما الى الماليه او كلاهما صاحب متاع او كلاهما من ناحيه الكناية من ناحية المطابقه والظنيه شكلين كان متساويين كانوا هنا قول انه بعد اصلا هذه مو بها يقولون هذا ليس بلعان أنا أطرح هذا السؤال عجبا هل يلتزمون أستاذنا رحمه الله هل يلتزم والسيد الخوي رحمه الله هل يلتزم بأنه إن كان نظرهما متساويين بعد خيار المجلس ما معه ما أرسل يلتزم بعد خيار المجلس قال البيعون بالخيار في مو بيعان. هل يلتزم بهذه أو أنه ذاك الذي انتقل إليه الحيوان ليس له خيار الحيوان. ذاك الذي انتقل إليه الحيوان ليس له خيار الحيوان. ماشي. هل يمكن هل يلتزمون بهكذا كذا نتائج أو لا؟ ما أفكر أن هذا أنه يلتزم أحد بها نتائج. بهذا نختم الحديث عن نحس تعريف البيض وننتقل الى نحس المعاطرات هل يدنا شون التعريف المختار يعني نظر؟ هو أقربها ما قاله أستاذنا ما أظاهرنا عنده أن الذي نظره إلى المال هذا هو المشتري الذي نظره إلى المالية هذا هو البائع هذا لعله أقربها لكن أقول أثر عمل مال ثم والبيع نعم البيع هو مبادرة مال بمال بس أقول إذا قلنا أنه يشترط العينية وقد يكون في نظر الأورف كما قال الشيخ الأنصاري يفشترف أن يكون المبيع عين فليكن يعني بيع المنافع، من سمي بيع سمي إيجار أو ما شكل أو ما شكل ذلك. سيدنا أن هو هذا المنافع في <تصفيق> المقام الثاني هو المطلقة. مو في مقام بيان كل أفراد من يستحق الخيار مولانا أذرح هذا الحكي نقوله كل كل الإقلاقات الدنيا تخرج في كل إقلاق أقول لك هذا مو في مقام البيان أهلا مؤخدش هذا موانطق أنه مو في مقام البيان هذا حينما يقولون مو في مقام البيان في مثل مثلا كل مما أمسكنا بأتبار أن موضوع الحديث كان مسألات التذكيه وعدم التذكيه فيقولون هذا ليس في مقام البيان من ناحية ان الكلب قاهر لونه حتى يقول كل ما امسكناه اذا هذا اللي امسكناه اذا ظاهر رغم ان الكلب عفه هناك يقولون مو في مقام البيان لان لانه كان رسالة بيانة حكماً هو كان يصدر بيان حكم اخر اصلا مو اشره الجتر هو انقل هل كلمه مو في مقام البيان اذا كل اطلاق قال يقول هذا مو في مقام البيان هذا ليس من مقام لا مو يعني أنا. انا ارجو أن هل مقدر لي انا اتعب في المطالعه انتم تتعبوا في المطالعه مو هيك اعراض العلماء شوفوا صدق اعراض مو اعراض ايش صاير بعدين بعدين ناقشوا البحث على, على كل حال هذا المقدار الذي بينته هنا بعد ذلك المفروض أن نبدأ ببحث المعاطات المشكلة أصل المشكلة الموجودة في بحث المعاطات مسألة الإجماع الذي تدعوية أنهم لدى قدر من كان هناك إجماع على أن المعاطف ليست مملكة ولا عمود زينة خلنا هاي المشكلة ولو كنا نحن والفهم العرفي البحت لكنا نقول بوضوح أننا نقبل أن البيع بحاجة إلى إنشاء هذا شعور البيع بحاجة إلى إنشاء نقبل لكن المبرز لهذا الإنشاء لماذا يجب أن يكون لفظاً اللف مبرز مبرز جيد الكتابة مبرزه جيدا التسجيل في السجلات هذا عقد نفس التعاطي أيضا مبرز مبرز عرفي فيكون هو هذا عقد أصلا لماذا نقول أن المعاطات خالية عن العقد العقد موجود نفس التعاطي يكون مبرزا إما مطلقا أو مضم بعض القرائن يعني إما أن يكون ظاهره الأولي هذا أنت أنضيتني كتاب أنا أنضيتك ثمان تعال احمل هذا على أنه هذا الكتاب كان عارية والثمن كان ومعنا حتى إذا أنا ما جبت الكتاب أنت بذلك الثمن هذا ممكن التفسير لكن غيره فيه وأحيانا يحتاج إلى بعض القرائن قد يكون الفعل غير واضح الدلالة يحتاج إلى بعض القرائن بس على كل حال لا يخرج عن كونه آضار هذا فيما لو كنا نقتصر على فهم القفل الذي وقع أمام العلماء أمام المحققين المتأخرين المتقدمين هم ما قالوا بالملك أكثرهم أو كلهم إلا ما شاد بعضهم هم غائرين بالملك في المتقدمين كان مفيد عفوا اكثرهم ما جاي بالملك هنا المشكلة المشكله اللي وقعت امام المتاخرين انهم راوا ان المتقدمين ما يامنون بالملك فماذا يفعلون بحث الإجماع هنا بحث في الكتب المطولة، كهتمس في بقائك الجواهر المكاسب، أمثالها بحث بحث مفصل. أنا أرغب أن أحولكم أفيدكم على الكتب على من يريد أن يعرف. تفاصيل الأقوال والأقوال الموجودة الخلاف العجيب الغريب الموجود عندهم بعضهم قالين أربعة أقوال بالمسألة بعضهم قالين خمسة ستة سبعة ثمانية يعني كل كل قسم الأقوال بعدد وما هي صيغه تلك الأقوال هم فيها خلاف واحد صائغة بصيغة واحد آخر صائغة بصيغة أخرى هذا كله تسبب أن تراجعوا وأنا عندي بحث مو مفصل بهذا الشكل بس إلى حد إلى حد لا يخلو من تفصيل عندي في كتابة العقود الجزء الأول منه أنا باحث موضوع الإجماع باحث بمقدار هم لا أريد أن أتعرفه إله جميعا طالع الكتب وبارك الله فيك <تصفيق> الذي أقول <تصفيق> أشير إلى نقطتين أو مادتين لقطات في موضوع الإجماع أولاً. ان الاجماع المحصل له كار وفروع عرفنا الاجماع المحصل نحن نؤمن بان الاجماع اصلا اساسان اصل لهم وهم اصل للاجماع يعني اصل السنه فهم اصل للاجماع ونحن بريئون من ذلك ما نؤمن بحجه الاجماع المحصل نعم نحن من اصل هل الاجماعات القدامى قد كانوا يقولون الاجماع الدخولي هؤلاء القائلون احدهم الامام صحيح السماء هل, هل بياناته فعلا لا احد من المحققين يؤمن به إنما انما الشيء الثابت لدى المحققين المتاخرين هو ما يسمى بالاجماع الحدسي يعني اذا حدثنا حدثا قطعيا أو قل على الأقل حدثا اطمئنانيا أن هذا الإجماع ما ممكن أن يكون أن يكون هالشكل يكشف عن رأي المعصوم لا بد شيعتنا ماخين مطالبهم من أئمتهم هكذا إجماع يحكي عن رأي المعصوم طبعا حينما يتم هذا الحدث هم الأجمع صار وانما وإنما حدثنا ويقيننا صار حجه هذا خجة هذه نكتة والنكتة الأخرى التي أشير اليها هي أن تضارب الآراء وتعارضها من الأمور هذا من الأمور التي يؤثر تأثير عكسي في هذا الحدث يخرب الحدث يعني ما دام أنهم الفقهاء القدامى اختلفوا فيما بينهم اختلافا غريبا بس سواء قلنا أن الأقوال أربعة قلنا خمسة قلنا سبعة ستة سبعة ثمانية من يشكر مجرد أننا ننتزع من هالأقوال المختلفة جامعا فنقول خب إذن هم مجموعون على هذا الجامع هذا الذي يسمى بالإجمع المركب كذا هم مجمعون على هذا الجامع عجب هذا يخلق لنا حدسا بأن هذا الجامع هو رأي العصوم كان إذا اختلفوا فأكثرهم أخضئوا يغينا الأقوال المختلفة ما ممكن أن يكون يمكن أن يكون أحدها حق فما ممكن أن يكون كلها حق فأكثرهم أخضئوا على حقا مع خطأ أكثرهم نحن نستطيع أن نقول خب الجامع المشترك هو الذي يكشف عن رأي الإمام يصير عندنا شي حدث الحدث يتكون نعم لو كان الإجماع المركب راجعا بروحه إلى الإجماع البسيط لا بأس به يعني مقصودي بالرجوع بالرجوع البسيط يعني ان كل واحد منهم ملتزم بهذا الجامع مستقلا عن رايه الخاص اولا كان جامع تبعهم ثم في خلال الجامع اراد ان ان يفحص عن صياغه دقيقة لهذا الجامع فاختار بعين والآخر فحص عن الصياغة اختار صياغة أخرى والثالث اختار صياغة ثالثة وأما الجامع فمستغلا عنها الخلافات كانوا متفقين عليه. لو فرض هكذا خو، هذا يعود بروحه إلى الإجماع المحصن فقد يؤدي ذلك إلى الحبس لكن يا ترى هل هكذاه وضعهم هذه هذه صارت لسه صار ما صار. هذه نكات وضع الاجماع في المقام فالاولى والافضل ان نترك مساله الاجماع طبعا هذه اللي انا بينتها في غاية الاختصار قلت لكم الكتب كتبه علمائنا الكرام مليئة ببحث بأبحاث مفصلة حول إجمع في المقام راجعوها وطادعوها ماكو داعي نكاثر الشيء الموجود وتحتاليات وكلكم علماء وتستطيعون أن تراجعوها المهم أن نبحث الوجوه التي يشتد بها على صحة المعاطات، ثم نبحث الوجوه التي الوجوه الأفظية التي يشتد بها على بطلان المعاطات بالمقابل الوجوه التي تذكر لصحة المعاطات، بالمقابلها منعك بعض الوجوه. يستدل بها على بطلان المعاطات من قبيل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هذا من البحث بعد ذلك نختار من تنبيهات المعاطات أعطيكم فهرس البحث حتى أنتم تطالعوا نختار من تنبيهات المعاطات ومن تنبيهات كتيراتهم نختار تنبيها واحدة من هذه التنبيهات للبحث وهو أن المعاطات هل هي خاصة بالبيع أو تشمل باقي العقود والعمل يعني الشيء المهم اللي أنا في نظري وأريد أن مساله مسألة المعاطات في النكاح هذا المهم سبق بقيه الأمور خلت ولية المهم هذا المعاطات في النكاح شصير له زيت خب انت تقولون الفعل يدل يصير به انشاء احنا بالمعاطه خب نقصد الانشاء هذا بعد شيء قصدي عن نقصد الزنا نعود بالله شوف مو اخوان نقصد الزنا نقصد الانشاء فهل هذا يصح او لا يصح هذه رؤوس الأقلام التي أريد أن أبحثها إن شاء الله في بحثنا هذا المسمى في بحث المعاطات أنا أرجو المعذر أنا أظن أني أخطأت أني شرعت في الدرسين في وقت واحد ليل ونهار ليل ونهار أنا لا مزاجي لا ظهري لا آلامي ما على ذلك أسأل كل حلم ستوردت بها أسأل الله تعالى أن يعينني على ذلك بس اقبلوا مني ان, أك... أن اقتصر وان اتكلم قليلا هل المقدار فعلا كافي وان حتى ان شاء الله غدا